بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويرههم الأمل فسوف يعلمون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 لَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ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 فَأَسْقَيْنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَاسِرِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِدِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إنه حكيم عليم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ كان من صلصال من حمّى مثنون، والجَاد نخلقناه من قبل من نار السَّمَون، وإِنَّ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةَ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَى مَثْنُونَ فإذا سويته ولفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس ابى أن يكون مع الساجدين قال يا ابليس ما لك ألا تكون مع الساجدين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 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آملين ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوانا على سرر متقابلين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 بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالقين قال ومن يقنق من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون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 وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فاصفح الصفح الجميل إِنَّ ربك هو الخلاق العليم ولقد آتَيْنَاكَ سبعا من المثالي والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا ولا تحزن عليهم واخفظ جلاحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدعوا بما عن فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنك فِيَكَ الْمُسْتَهْزِينَ الذين يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخْرَفَ فسوف يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صدرك بِمَا يَقُولُونَ فسبش بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين